بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشرا والسابحات سبحا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الوادفة قلوب يومئذ واجفة بصارها خاشعة يقولون أئنا المردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخره قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل تيك حديث موسى إذ ناديه ربه بالواد المقدس طوا اذهب لا فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى